فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلم جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك و هي من الظالمین ابي